فبنقول لي تتوقف على سلوك الراهب. الراهب اللي بيسلك برحته وحسب فوات طبعا ما فيش الإستشهاد أو أما الراهب الذي يصلب ذاته تماما بولس الرسول المع المسيح صلب. فأحيا لا أنا بل المسيح الذي حي فيه. فإذا أراد الراهب أن يسلك في حياة استشهاد يبقى يصلب ذاته في الإنجيل اللي بيقرأ عليه بيقرأ عليه من معلمنا مرقس من ضيع نفسه من اجل يجد كيف الإنسان يصلب ذاته يقف مقاوما لكل رغباته التي لا تربطه بالله يصلب كل كلمة زائدة وكل كلمة ليست للبنيان يصلب كل فكر خاطئ وكل فكر غير رخضاني يعني اهل العالم في نقاوة الفكر بيبعدوا عن افكار الخطيئة اما الراهب نش بس يبعد عن أفكار خاطية إنما أيضا يبعد عن التفكير في التافهات في الأمور التافهة وأباطيل العالم حتى لو ما كانتش خاطية لكنها لا تتفق مع تقصه فالراهب الذي يصلب هواه ويصلب أفكاره ويصلب كلماته بيخش في نوع من الاستشهاد الداخلي المعنوي الروحي لانه بيقتل في نفسه كل شيء لا يتفق مع الكمال المسيح ويعيش معاندا لنفسه في كل شيء معاندا لنفسه في كل شيء وايضا يدخل في هذا المجال التعب سئل مره القديس يحن القصير ما هي الرهبنه فقال هي التعب يقصد التعب من اجل الله والانسان اللي يتعب من اجل الله يستريح في الله وكل واحد بياخذ أجرته بحسب تعبه زي ما ورد في كرونسس الأولى الصح 3 كذلك من ضمن الأشياء اللي قالها البعض بالنسبة للاستشهاد الرهبنة مسألة الطاعة الطاعة التي يقهر فيها الإنسان هواه وأجد فيها تعال الله وايضا الضغط على جسد في القيام في الصلاة في الخشوع والازدي الحسن في الصلاة او الوقفة الخشة في سهر الليل ومقاومة النوم الاستيقاظ المبكر من اجل الصلاة في الصوم بحكمة وبارشاد ولكن ايضا في بغط على الجسد من جهة المشخيات في البعد عن العزاء البشري والاكتفاء بالعزاء الالهي في الصمت في الهدوء كل دي اشياء الانسان بيضغط على نفسه فيها غير اني عايز اقول لكم ملاحظة هامة في هذا الموضوع من جهة التعب اللائق بالراهب ومن جهة الباب الضيق الذي يدخل منه كما يقال عن هذا الاستشهاد وعن هذا التعب هو درجة المبتدئين فالإنسان في أول الطريق بيقاوم نفسه عشان كده بيدغط على نفسه وبيصلب ذاته بعد كده بيتعود ويجد لذة في كل هذه الأمور التي قلناها بحيث يعملها فيما بعد بلا تعب وبلا صلب للفكر أو صلب للإرادة أو صلب للقلب أو لللسان وتصبح بالنسبة لأمور هينة فالباب الضيق ضيق فأوله زي عنق الزجاج وبعدين من جوه يقول له وادخلني الى الرحب يعني في الاول كده يضغط على نفسه لكن ما يضغطش على طول فيما بعد يجد الراهب لذة في الصلاة ولذة في السهر ولذة في الصوم ولذة في الوحدة ولذة في حفظ الفكر وحفظ اللسان وحفظ القلب ولا يشعر انها نوع من الاستشاء هنا يكون قد دخل في أفراح القيامة بعد هذا الاستشهاد الأول. أحد الأباء بيسأل إن كان من الأشياء المطلوبة الصلب الفكر فكيف يصلب الإنسان أفكاره بالنسبة للأفكار الإنسان يكون حريص إن لا يوجد فكر خاطئ أو فكر باطل يأتي إليه فيبقى أمامه أمرين أمر منه هو طرد الفكر وعدم الاستسلام له والأمر الثاني وقائي يعني الانشغال المستمر في العمل الإلهي بحيث لا تعطى فرصة للأفكار أن تأتي وتجد مكانا ولذلك الراهد المشغول بالعمل الروحي بتكون محاربات الأفكار بالنسبة له أقل لأنه باستمرار مشغول لكن الذي ليس له عمل جواني تأتي الأفكار وتعشش فيه لا تستسلم للفكر ولا عن طريق حب الاستطلاع ساعات حب الاستطلاع من المحاربات اللي تتعب الراهب في حاجات كتيرة جدا سواء من جهة حواسه او من جهة افكاره يجيل لفكر ويقول طب ده ينتهي على ايه لما نشوفه كايته ويستمر معه احسن شيء بالنسبة لأفكار ترضها وعدم التجاوب معاها وعدم التنازل إلى الفكر الفكر لما تطرده في الأول بتكون في قوتك وتقدر عليه إذا تراخيت ليه هو يأخذ قوة عليك ويبقى طرده صعب لأنه يكون قد تمكن منك فلا تعطيه فرصة للتمكن في من جهة الافكار الخاطئة ساعة ي... ما بيميزوش الانواع يعني الافكار الخاطئة مش بس افكار الزنا او افكار الكبرياء وحاجات زي كده ده في افكار كتيرة جدا خاطئة لازم الواحد يبعد عنها زي مثلا واحد يفكر ازاي ياخد حقه وياخد حقه دي جايز فيها فكر انتقام برضو او افكار من نوع احلام اليقظة يجرى ويجرى, ويجرى ويجرى ويجرى ويتخيل انه بيعمل اعمال عظيمة انت عارفين طبعا فكاية قصة الاخ اللي كان بيوعظ بيلتعازة عن موعظين اشقلت هلكم اهو دا كان بيتخيل انه بيلتعازة عن الله المواظين ويصرفهم بسلام أحلام يقظى كثير كل دي أفكار خاطئة بالنسبة الراهب محتاج أن يكون دقيق جدا في فكره في أبا بيسأل عن الأفكار الضاغطة جدا اللي يحاول يقاومها بالصلاة ومطنياته مش عايزة تمشي ما يدقش مندي لأن برضو كتير من القديسين كانوا بيحاربوا بهذا الشكل لدرجة القديس موسى الأسود فات على أبا اعترافه 11 مرة في ليلة واحدة إلى أبا إسيزيروس والأفكار من تعباه اللعوت فقال قال له مش قادش ولكن بعدم استعمال الفكر وعدم التجاوب معاه يأتي وقته والرب يرفعه هنا ومارس حاء قال كلمة معزية قال ليس فقط الجنود الذين انتصروا في الحرب هم الذين يكللون ويأخذون الأوسمة إنما أيضا الجنود الذين ثبتوا في القتال ولو إنهم جرحوا ولو تهشمت بعض أعضائهم ولكن لأنهم لم يهربوا من العدو وقاوموه يأخذون أيضا الأكليل والأوسمة مع أنهم خرجوا مجرحين ومكسرين ففي الحرب الروحي جايز فكر ييجي والإنسان يطرد وينتصر عليه وجايز فكر آخر يتعد منه ويخرج برضو زي الجندي المكسر وال والمجرح وربنا من أجل جهاده وعدم خيانته لله وعدم استسلامه للفكر ومن اجل مقاومته ربنا برضو يكلله الى ان يأتي وقت يرفع عنه الافكار واحيانا كما يقول القديس باسيليوس الكبير في نوسكياته بيقول ساعات الاشياء اللي تأتي بسهولة بتفقد بسهولة فربما ربنا لا يعطي نجدة سريعة في حرب من الحروب عشان الانسان ما يقعش فيها تاني ويعرف انه الخروج من الحرب مش سهل فيكون اكثر تدقيقا في المستقبل طبعا سياسة ربنا في حاجات بيصرفها بسرعة وحاجات ما بيصرفهاش وجايز يستبق الله حربا لكي يعطي الانسان نوعا من الاتضاع في قلبه كلما تذكر حروبه وجايز ربنا لا يرفع حربا بسرة لكي يعرف الإنسان قسوة الحروب فيشفق على المحاربين يعرف قسوة الحروب فيشفق على ايه المحاربين زي ما ورد في عبرانين 13 اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد وما العجيب أن مارس لما يتكلم على المرشد الروحي وخبراته يقول كلمة عجيبة جدا معزية ورده يقول ويكون قد سقط وقام يعني مش ضدوره كله لازم يكون ساقط لكن كل ما الواحد يكون وقع في الفروب وتعب منها وقام منها يكون عنده حاجتين حاجة منهم خبرة وحاجة تاني اشفاق على اللي بيقعوا وانتو طبعا عارفين القصة الموجودة في البستان اللي شاب بحكى حروبه لشيخ فقال له ما تنفعش بروح العالم وبعدين وهو ماشي استقبله شيخ اخر ورجعه وطيب خطره وقال ربنا خلي الحرب دي تيجي على الشيخ اللي يقسه عشان يشعر بايه الآلام اللي بيتعرض لها الناس فلم يحتمل ذلك الشيخ يوم واحد وزميله ورحله قال له كل دل انك يقست الشاب اللي جالك وهو تعبان من حرب العدو فساعات ربنا بيسمح بالحروب الشديدة لكي يكون عندنا إشفاق في قلوبنا على الناس اللي بيتحربوا ومهما جالهم من سقوط ومن تعب نحن نعرف قوة العدو وزي ما بنقول في صلواتنا أنت يا رب تعرف يقزت أعدائك